أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتا فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر رواه مسلم هذا من عبي موسى كذلك من أئمة الحنابلة يقول إذا علم التصريح فله الخيار إلى تمام ثلاثة أيام من حين البيع يعني جمع القولين قال يبدأ الخيار من حين البيع إلى تمام ثلاثة أيام وافق يعني جمع قوليهما واستدل بهذا الحديث الذي رواه مسلم فهو في الصحيح قال من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام ردها بعد ساعة أو ساعتين أو بعد يوم أو بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام ثم خلاص ينتهي مده خياره فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وان شاء ردها ورد معها صاع من تمر رواه مسلم نعم فصل ويلزمه مع ردها صاع من تمر بدلا عن اللبن بدلا عن اللبن الموجود حال العقد للخبر للخبر يعني الحديث المتقدم الحديث المتفق عليه الاول حديث ابي هريره والحديث الثاني كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم الأول في الصحيحين والثاني في صحيح مسلم ردها ورد معها صاعا من تمر مقابل الحليب واللبن الذي اشترى الدابة وهو في ضرعها هذا اللبن المصر لأن هذا اللبن ما نشأ في ملكه وانما هنواشئ من قبل نعم ويكون جيدا غير معيب لانه واجب باطلاق الشرع فاشبه الواجب, ب... فأشبه الواجب في الفطره ويكون جيدا غير معيب يعني هذا الصاع التمر ما يكون من الفاخر ولا يكون من الردي يقول غشا انا اعطيه صاع تمر ردي نقول لا الأمور المطلقة في الشارع ينظر فيها المعتدل. ما يقبل منك الردي، ولا تلزم بأن ترد من النوع الفاخر الجيد. لأن صاع التمر يتفاوض، صاع التمر مثلا قد تكون قيمته ثلاثون وأربعون ريال مثلا، وقد يكون صاع التمر قيمته خمسة ريال. فيكون من الوسط المجزئ في الفطره ما يتخير الردي ما يقبله البائع والجيد الفاخر ما يلزم به المشتري يقال رد له من النوع الفاخر نعم نعم وان ردها قبل حلبها لم يلزمه شيء لانه بدل اللبن ولم ياخذه وان ردها قبل حلبها علم او اطلع عليها صاحب صنف وقال هذه مسرات قال خلاص رسمه مسرات ما اريده فردها فلا يلزمه أن يقال ردها ورد معها صاع من تمر لان صاع التمر مقابل الحليب الذي حلب فيرد الصاع التمر اما اذا لم يحلبها فلا يلزمه شيء نعم. وان ردها بعد حلبها ولبنها موجود غير متغير ففيه وجهان احدهما يرد ولا شيء عليه لانه بحاله لا عيب فيه والثاني عليه صاع تمر وان ردها بعد حلبها حينما حلبها تبين له أنها مصرات بسبب من الاسباب التي وجدت مثلا قال دعوا الحليب هذا في الإنى ونذهب بالدب إلى صاحبها الذي اشتريناها منه ونرده عليه ونرد عليه الحليب فهذا فيه وجهان أحدها أنه له رد الحليب ما دام حلبه يرده ومن تفع بشيء ولا يرد تمرا الرأي الآخر, الوجه الآخر أنه لا ذاك ما يلزمه أن يقبل الحليب يقول أنا بعت عليك شات الحليب في ضرعها فهذا الحليب أنت حلبت فأنا ما أريده وتعطيني مقابلها الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاع من تمر ففيه وجهان نعم. ولا يلزم البائع قبول اللبن لأنه يسوغ إليه لأنه لانه يسرع اليه التغير ما يلزم البائع ان يقبل الحليب يقول ما اريد انا حليب انا بعت عليك شاة حليبها في ضرعها فانت حلبت هذا الحليب فاشربه واعطني ما حدد لي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاع من تمر نعم وكونه في الضرع احفظ له فإن تغير اللبن فعليه التمر ولا يلزم فان تغير اللبن يعني حلبها في الصباح وتركه الى العصر مثلا والحليب قد تغير فلا يقبله البائع وانما يلزم المشتري ان يرده وصاعا من تمر ويكون نفسه هو الذي اتلف هذا الحليب على نفسه بتركه نعم. ولا يلزم البائع قبول اللبن لتغيره نعم. وقال القاضي يلزمه قبوله لأن النقص فيه حصل باستعلام المبيع يقول القاضي يلزمه لانه هو المتسبب هو الأصل الأول الذي غش وهذا الحليب حليبه فيأخذه ولو تغير نعم فإن لم يقدر على التمر فقيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد لأنه بمنزلة, عين... لأنه بمنزلة عين أتلفها، فإن لم يقدر على التمر، فقيمته يعني ما كان البيع في مكان ما في تمر قيمه صاع التمر في المكان الذي حصل فيه البيع، لأنه بمنزلة عين أتلفها يعني كأنه مطالب بصاع من تمر وما عنده تمر. فيدفع قيمة هذا التمر بمكان البيع والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله. الله يحيك. الله يحيي. الله يحفظ. الله يكرم. الله يكرم. الله. يقول السائل أخرجت الزكاة في أول رمضان قبل سفري إلى هنا لأداء العمره حرصا على إخراجه بنفسي هل في ذلك شيء؟ إذا كانت هذه الزكاة الذي أخرجتها زكاة مال فنعم فهو صحيح وإذا كانت صدقة الفطر فصدقة الفطر ما حان وقتها ويرى كثير من العلماء أنه انها لا تخرج الا يوم العيد ويجوز قبل العيد بيوم او يومين افضل وقت لاخراجها هو ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد هذا افضل وقت لاخراجها ويجوز اخراجها قبل العيد يعني ليلة العيد او الليلة التي قبل ليلة العيد ويتعين إخراجها يوم العيد لمن لم يخرجها قبل صلاة العيد وتقضى بعد هذا من تساهل أو فرط أو مضى عليه مثلا وقت العيد وهو في سفر ما استطاع أن يخرج مثلا هو في الطريق ونحو ذلك فيخرجها بعد العيد قضاءا يقول السائل كم نصاب الأوراق كم نصاب الأوراق بالريال السعودي الريال السعودي الفضة النصاب ستة وخمسون لأن سته وخمسين ريال سعودي فضة تعادل بالوزن مئة درهم ثم من أراد من كان عنده شيء يسير ويريد أن ينظر هل بلغ نصاب او لا يسأل عن قيمة الريال السعودي الفضه عند الباعة معروف القيمة مثلا وقيمه ثلاثة ريال أربعة ريال خمسة ريال ورق وهكذا فستة وخمسين ريال كم قيمتها مثلا قيمتها مثلا مئتين ريال أو أكثر أو أقل هذا هو النصاب يقول السائل ما حكم رهن البيوت والسكن فيها مع اعطاء قيمة لصاحب الدار كجزء من قيمة الاجاره الصحيحة علما بان هذا نستعمله في بلادنا من انواع الرهن الرهن هو الحاجة التي ترهن دار او ارض او مزرعة او دكان هذا الرهن والراهن هو المالك لهذا الرهن ويدفعه رهنا والمرتهن هو الذي يقبض الرهن لضمان حقه والرهن لصاحبه الاول له غنمه وعليه غرمه ففائدته لصاحبه الأول فمثلا إذا كان الرهن دار قال أريد أبيع عليك كذا وكذا مثلا لكن ترهنني دارك وسلمني إياها فاستلمها المرتهن إن كان استلمها سكن فيها فيفرض عليه اجار والاجار يكون مع الدار رهنا وان اجرها لغيره فالعجرة رهنا معها كذلك ولا يجوز ان يقال مثلا هذه الدار رهن فيأخذها المرتهن ويسكن فيها مجاني يستفيد يقول استفيد منها حتى تدفع لي القيمة لا هذا لا يجوز الرهن لمالكه الأول لو تلف فهو على حسابه نما وزاد فهو على حسابه له رهنه هذا الدار وهي تساوي عشرة آلاف قبل سداد الدين مثلا بفترة صارت تساوي مئة ألف عن عشرة الاف فالمئة والعشرة كلها له المالك الاصلي ولا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن الا بمقابل ان كان دار سكنها فهو يدفع اجره دكان يدفع اجره بقرة او ناقه يحلبها يدفع قيمة الحليب الذي يأخذه وهكذا فالرهن لمالكه الاصلي وهو الراهن ويجوز ان يكون بيد المرتهن لضمان حقه فان انتفع فيه بشيء دفع قيمة من تفع به يقول السائل ما هو الواجب على من اراد الاعتكاف في الحرم المكي الاعتكاف هو لزوم مسجد بنية التعبد والتقرب الى الله جل وعلا فالاعتكاف في المسجد الحرام او في اي مسجد من مساجد المسلمين من حيث الاحكام سواء والمعتكف لا يخرج الا لما لا بد منه او ما اشترطه في اعتكافه اذا اشترط شيئا لا ينافي الاعتكاف فله ذلك اما اذا اشترط شيئا ينافي الاعتكاف بطل اعتكافه ما يصح ايضاح ذلك نقول ما اشترط نقول يلزمه ان يجلس في المسجد ولا يخرج الا للوضوء مثلا وقضاء الحاجة البول او الغائط والاكل اذا كان ما يتيسر له الأكل في مكان اعتكافه أو ما يوجد من يحضر له طعامه مثلا اعتكف في مكان ما عنده أحد يجيب له الطعام فهو مضطر لأن يخرج يأكل فلا بأس عليه هذا لو لم يشترطه اعتكف واشترط في اعتكافه أنه يزور فلان المريض في بيته او في المستشفى له ذلك لان زيارة المريض قربة ولا تنافي الاعتكاف لكن اذا لم يشترطها فلا يخرج لها اشترط ان يخرج الى دكانه ضحى يبيع ويشتري ويرجع الى مكان اعتكافه نقول لا لان البيع والشراء ينافي الاعتكاف اعتكف واشترط ان له ان يجامع زوجته ليلا متى شاء هذا ما يصح يبطل الاعتكاف لانه ينافي الاعتكاف ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فالشرط هناك شرط يصح وشرط لا يصح واذا لم يشترط فلا يخرج الا لما لا بد له منه يقول السائل كيف اعدل بين زوجتين زوجة ودود وزوجة طبعها ينفر العدل بين الزوجتين فيما يملكه الانسان ويستطيع ان يتصرف فيه في المبيت يبيت عند هذه ليله وعند هذه ليله في القسمة عند هذه يوم وعند هذه يوم فيما يملكه من حسن المعاملة مثلا ما يدخل على هذه وهو في حالة غضب باستمرار فإذا دخل على الأخرى انبسط لا ما يجوز له هذا أما ما لا يملكه فهو معذور فيه المحبة التي في القلب معذور فيها ميله إليها شهوة هو معذور فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك سئل عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليك قال عائشه فأحب أمهات المؤمنين عنده عليه الصلاة والسلام وهذا مشهور ولا يعتبر هذا جور منه لأنه منزه عن هذا صلوات الله وسلامه عليه أنه معذور في هذا ميل الرجل إلى أحد نسائه مثلا ما يلام في هذا لأن هذا ليس باختياره وإنما الذي باختياره هو الذي يسأل عنه ويحاسب عنه أما مثلا الجماع والشهوة ونحو ذلك هذا ما يلام فيه ولا يملكه وإنما يجب عليه العدل في القسمة يقول السائل هل يرث أبناء المرأة أمهم؟ اذا كان ابوهم من بلد اخر الولد يرث امه وان كان ابوه كما يقولون اجعل ابانا حمارا فايا كان ابوه فهو يرث امه والولد يرث اباه والاب يرث ابنه والام ترث ابنها سواء كان من اي جنس او شكل او بلد هو سواء لان يرثون بالأبوة والبنوة والأمومة يقول هل يجوز لمن نذر نذرا ان يبدله الى مكان اخر بنفس المبلغ الذي نذر به إذا كان نذر نذرا مثلا في مكان فاضل فلا ينقله إلى مكان مفضول مثلا نذر شيئا ما مثلا نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام مثلا ما يجوز له أن يعتكف ليلة في المسجد النبوي وإن كان فاضل لأن المسجد الحرام أفضل أو يعتكف في اي مسجد من مساجد الارض فلا ما دام نذر ان يعتكف في المسجد الحرام يعتكف في المسجد الحرام وعمر رضي الله عنه استاذن من النبي صلى الله عليه وسلم في ان يذهب الى مكه لانه نذر ان يعتكف ليله في المسجد الحرام فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يقل له اعتكف هنا يقول السائل هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة نعم ورد أن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة وأن النصارى افترقت على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه واصحابي أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا يجعل المسلم يحرص كل الحرص على التمسك بالسنة ويحذر التقليد الأعمى يقلد أشخاص أو شخصا على غير هدى وعلى غير سنة يقول السائل ما حكم من اعتمر عمرة وتحلل منها ولم يصلي خلف المقام ناسيا يصلي ولو بعد التحلل صلاة سنة الطواف ولو بعد التحلل يصلي ركعتين خلف المقام ما تيسر له او ما صلى ركعتين خلف المقام سافر وما صلى ما عليه شيء وسنة الطواف ما يلزم ان تكون خلف المقام المستحب للطائف أن يصلي ركعتين خلف المرتقام، فإن لم يتيسر صلى في المسجد أي مكان في المسجد فإن لم يتيسر أو ما أراد يصلي في بيته فإن ما تيسر أو سافر يصلي في السفر سنة الطواف تصلى في أي مكان وورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف للوداع وخرج مسافرا. وصلى ركعتي الطواف بذي طوى يعني خارج مكة يقول السائل ما هي صفة الاشتراط عند الاحصار الاشتراط ان يقول مثلا اريد العمرة او لبيك عمرة او لبيك فان حبسني حابس فما حلي حيث حبستني هذا الاشتراط فان حبسني حابس فما حلي حيث حبستني يعني اتحلل حيث وجد الحبس يعني المنع من دخولي مكه يقول السائل عندي خادم وذهب من عندي ثم قيل بأنه سافر إلى بلاده وعندي له راتب شهر ولا أستطيع توصيل المبلغ فماذا أفعل بهذا المبلغ أولا ينبغي للإنسان أن يحرص على إيصال الحق لصاحبه يسأل عن صاحبه يتعرف عليه في جوازه في عنوان في بلاده في من يعرفه من من حوله هنا او له به صلة ما يتساهل في هذا ويقول ان جاء اعطيته الا ما علي منه لا ينبغي للانسان ان يحرص على براءة ذمته وانصال الحقوق الان لانه الان بامكانه ان يوصل الحق الى صاحبه بسهولة وغدا يوم القيامه ستقتص الحقوق وليس هناك دينار ولا درهم ولا عوض الا الحسنات والسيئات الحسنات يؤخذ من حسنات المرء ويعطى لصاحبه اخذت حسناته كلها اقتصها الغرماء وبقي غرماء اخرون ما بقي لهم شيء من حسناته ما يضيع شيء يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه حسنات راحت وجاء سيئات أخرى فتراكمت عليه فطرح في النار والعياذ بالله وهذا والعياذ بالله هو المفلس قد يكون عنده الدراهم والدنانير والأموال الطائلة في الدنيا لكن في الدار الآخرة مفلس خسران فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من هذا قال أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ما عنده دراهم ولا عنده أثاث فقير قال لا هذا ليس مفلس هذا قد يكون له منزلة عالية عند الله جل وعلا في الجنة فقير يأكل يوما ويجوع أياما يأجره الله جل وعلا وينزله منازل عالية في الجنة إذا صبر واحتسب ماذا مفلس وإنما المفلس من أمة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار والعياذ بالله أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا مفلس لأنه يأتي بحسنات عظيمة له أعمال جليلة لكن ما تقابل الحقوق الذي عليه له مال مثل حال المفلس في الدنيا الذي بين يديه مال لكن المال الذي بين يديه قليل بالنسبة للديون التي عليه فيحجر عليه يحجر عليها القاضي حتى لا يتصرف في بقية المال هذا الذي عنده فكذلك يوم القيامة يأتي بحسنات عظيمة ورد بحسنات أمثال الجبال لكن كل ياخذ نصيبه هذا ياخذ مقابل الشتم هذا يقابل ياخذ مقابل الخيبه هذا ياخذ مقابل مثلا الضرب هذا ياخذ مقابل السب وغيره كل ياخذ نصيبه فتفنى فياتي اخرون ما اصابهم شيء من حسناته انتهت حسناته قبل ان يقضى ما عليه فهل تضيع حقوقهم لا يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار والعياذ بالله فالمرء يحرص كل الحرص على براءه الذمه فاذا حرص على براءه ذمته ولم يتيسر له ذلك فالله جل وعلا يسر له امره ما وجدت